إن الهوى شريك العمل إذا ما رأيت المرأة يقتاده الهوى الهوى قد ثاكلته عند ذاك ثواكله واكيل وقد اشمته الاعداء جهلا بنفسي وقد وجدت فيه مقالا عوادل عوادل ولن يزع النفس عن العقل كامل إذا ما رأيت المرأة يقتاده الهوى فقد ثاكلته عند ذاك ثواكل وقد أشمت الأعداء جهلا بنفسه وقد واجدت فيه مقالا عوادل ولم يزعن نفس الجوج عن الهوى من الناس فاضل العقل كامل من فاضل العقل كامل من الناس إلا فاضل العقل كامل